بسم الله الرحمن الرحيم آمين عن سنقام كذلك يوحي إليك وإلى الذين من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 الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكير وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه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 يَبَسُ الْرِزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ لَكُم مِنَ الْدِينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحٌ وَالَّذِينَ أُوحِي نَاءِ والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرطوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه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 ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لخضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب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 لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حب جاؤوهم ضاحضة عند ربهم عليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب always inekiti oleh oleh emang yang mereka tidak mem glaube dan yang akan membalas akan tertinggal ia untuk tahu di mereka tidak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 ألكم عليه أجرًا إلا المودة في الخربة وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدَ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَم يَقُولُونَ سَرَعَ اللَّهِ كَذِبًا فإن يشأ الله يختم على قلبه ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل توبة عن عباده ويعرف عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويديدهم من فضله. والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسق الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إن انه بعباده قبير بسيط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 أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيط فما أوتيتم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 وَأَمْرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ وَمِمَّا عَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ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 ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق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 وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلِ الْإِلَامُ رَدٌّ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَىٰهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الدُّنْيَا يَغْرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَافِي وقال الذين آمنوا إن القاسرين الذين قسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم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 رَأَنُوا وَإِنَّا ثُمَّ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ وَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ إِلَىٰ رَسُولٍ فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا